بوك تو پتناست خمسة عشر خمسة عشر ووچه اي جيوهجن ناميرنیتس فاكهة واطعما فاكهة واطعما Ma'i ha'bba ta Ma'i ha'bba Imam kiwi i lubenitsu Ma'i ha'bba ta kiwi wa šammama Ma'i ha'bba ta kiwi wa Imam naranču i grapefruit معi برتقالة وعنب معi برتقالة وكرفون امام يعبقو i mango معi تفاحة وحبة mango معi تفاحة وحبة mango امام bananu i ananas معي موزه وحبه اناناس معي موزه وحبه اناناس طرايم <تصفيق> فوچنو سالاتو اعد سلطه الفاكهه اعد سلطه فاكهه <تصفيق> يدم خبزا محمصا أكل حبزا محمسا يدم توسط س مسلطا أكل حبزا محمسا و بل زبدة أكل حبزا محمسا بل س مسلطا يتم تلك conquليطا أكل حبزا وبالزبدة والمربة آكلوا خبزاً محمصاً بالزبدة والمربة يدم ساندويش آكلوا شطيرة آكلوا شطيرة ساندويش يدم ساندويش س مارغارينوم اكل شطيره بالمارجين سمن صناعي اكل ساندويتش بالمارجارين سمن نباتي صناعي ادم ساندويتش سمارغارينوم اي رايتيتس اكل شطيره بالمارجرين والطماطم اكل شطيره بالمرغرين والطماطم. trebamo kruha i riže. نحتاج إلى خبز ورز. نحتاج إلى خبز وأرز. trebamo ribu i odreske. نحتاج إلى سمك وشرائح لحم نحتاج إلى سمك وشرائح لحم تريبا مو بيزو و شبا جيت نحتاج إلى بيزا و نحتاج إلى بيزا و سبا جيت شتو ماذا نحتاج ايضا الى ماذا ما زلنا نحتاج كربامو <تصفيق> مرkve نحتاج إلى جزر وطماطم من أجل الحساء نحتاج الى جزر وطماطم من اجل الحساء ديا <تصفيق> A ina juđat supermarket? A ina juđat supermarket? Da biste vidjeli knjigu i skinuli posljednju dostupnu verziju, posjetite www.book2.de